يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكم اوليا تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 وَدَّتِي وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً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 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم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 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أو لنا ربنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.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 قسيقين إنما ينهكهم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولّهم فأولئك هم غالبون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بimanهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار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 ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فَأَتُو الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَفْقُو وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُ بِهِ مُؤْمِنٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزني ولا يسرقنا وَلَا يزني وَلَا يقتل أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينا. ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله لا تتولوا قوما رضبا الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما رضبا الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما رضبا الله عليهم قد يئسوا من الآخرة Qadi <tod> yaisu al <-kubur> Allah.